الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمِ الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأن الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ بُوَّةً وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ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 إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الغابرين ولما أ جاءت رسلنا لوطا أبهم بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إن لم كانت من الغابرين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 فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمًا آخِرًا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَّنْ سَاكِنُهُمْ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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُل إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا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 وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله, ليقولن الله فأنا يؤفكون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 احيا به الأرض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب